هذا الصوت جيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد رسول الله ثم اننا تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض معاني المصطلحات المستعمله في الفقه عموما وقلنا ان كلمه فقه تعني الفهم هذا في اللغه وقلنا ان هناك بعض المسترحات يجب علينا ان نفهمها قبل ان نبدا في اي حديث عن الفقه وقلنا ان الفقه هو استنباط الاحكام العملية من الادله وقلنا ان التكليف التكليفات الخمسة التي يدور حولها الفقه هي خمس تكليفات هي الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح وذكرنا كل شيء بمعناه وقبل ان ابدا لننشط الذاكره ونسال اسئله سريعه للاخوه والاخوات المتواجدين فنبدا بالاخت جوهره تكتب لنا تعريف الواجب و طبعا الاخ محدد يعني جزا الله خير لانه متواجد معنا والاخ شيخ الاسلام الاخت رحيق تكتب لنا معنى المستحب الاخت رميساء تكتب لنا معنى المكروه تأين تكتب لنا معنى المباح الاخت ميساء قايمه لنا ال الاخت نور الهدى تحل محلها ان شاء الله لا الذي يكون واجبا ولكن معنى الواجب نعم هذه العلامه معناها انها غير متواجدة. نعم جميل ماشي جزاء الموخره الواجب نعم راء افتحي كتبت المستحب فطربه الشارع طلبا غير جازم الواجب هو ما يعاقب على تركه جزاء الموخر مطلب الشارع طلب جازم بارك رفيقكم اخت جوهرة اضربنا من الاخت نور الحق نور الهدى أن بنت عبد الدنا معنا صباح والاخت نسائم نضربنا منها لازم تجي ان يكتب يوضح لنا نمجيب نحن حاضر اذا نقوله الاخت نسيم الاخت ساره كتبت الواجب حاضر الاخت نسيم كتبت الاخت نسيم ما كان تكليف الصوت غير الحمد لله الاخت جواره كتبت الواجب رحيت كتبت المستحق نعم الاخت نسيف تكتب تكتب كل ما انت تقول لي شريع انت اخ ابو ابراهيم اعتقد هذه اول محاضره احضرها معنا اليس كذلك يا ابو ابراهيم الدكتوره نعم نور الهدى طلبنا ان تكتب الحرام جزاك الله الحرام تفضلي اخت ميساء السلام سد على الجزائير بخير هو ما طرد الشارع طردا جازما اذا اللهم يبرئ له قلبه اللهم يده حاله الى احسن حال اللهم امين الله اكبر المطلوب من يجي مع المكروه مطلب الشارع تركه طلبا غيازا تاركا تاركا مساقا شاعا طويلا جزافا موجفا باركا لوفي واليوم ان شاء الله قبل ان ابدا في حديثنا مع كتاب في فقه السنه نتوقف وقفات يسيره مع العلماء الاجلاء والائمه السابقين الذين وضعوا لنا اسس الفقه و أرشدونا طريق الحق والذين لازلنا إلى يومنا هذا نأخذ منهم ونتربى على كلامهم وناخذ من علمهم نبدأ بهذا العالم الذي يعتبر كل الفقهاء الذين جاءوا من بعده عِيادٌ عَلَيْهِ وَتَعَلَّمُوا مِنْهُ وَأَسَّسُوا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى بَيَانِهِ وَعَلَى أَسَاسِهِ ذَاكَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ الَّذِي كَثِيرًا مَا يُتَّهَمُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ النَّصِّ وَيَطْرُقُ الْأَحَادِيثَ ويتكلم بالرأي وفي الحقيقة ان الامام ابي حنيفه رضي له مدرسة خاصه في الفقه تسمى بمدرسه الرأي تسمى بمدرسه ابوي وكان من فقه الامام ابي حنيفه رضي الله عنه انه ياخذ من الفقه بالراي وحينما نقول الامام رضي الله عنه يجب ان نفهم أنه لا يجوز ان يترضى احد نعم جزاك الله خير يا شيخ محمد بارك الله فيك جزاكم الله خير نعم كلمه رضي الله عنه هي جمله خبريه او جملة انشائية اما ان يقصد بها التعا وهذا يكون لغير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقصد بها الخبر وهذا لا يكون الا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نص القرآن على رضوان الله عز وجل عنه وجاءت السنة بذلك اما الاجيال التي بعد الصحابه فانه يجوز أن أقول الإمام رضي الله عنه من باب الدعاء وليس من باب الخطا من باب الدعاء وليس من باب الخطا والامام ابو حنيفه النعمان قد اختلف في محل ميلاده فقيل أنه ولد في افغانستان من في كابول وان اصله افغاني وكثير من العلماء يرقبونه بالافغاني ولكن في كثير الاعتراضات على هذه او على هذه النشئه فمنهم من يقول انه ولد بمصر و نشا في بغداد وترقب هناك واسس مذهب في الكوفة إلا أنه هذا العالم كما نعلم وكغيره من العلماء ليس له وطن فإن العلم لا يعلم الوطن فإنه إمام لكل أهل السنة والجماعة في العالم الاسلامي فلا يهمنا كثيرا أين ولد ولا اين مات ولا أين اسس مذهبه الا فيما يخص المذهب في من احكامه قد تخص الوطن لكن كل الائمه والعلماء حينما ينسبون يننسبون إلى الإسلام هذا هو وطنهم وهذا هو نشاتهم وهذا نسبهم الامام ابو حنيفه النعمان كما يقال عنه ولد سنه 61 من الهجره او سنه 80 من الهجره مختلف في محل من في موعد تاريخ ميلاده الا انه مات سنه 150 من الهجره 150 من الهجره وهذا ما يذكر له كثيرا وهناك نطيفة تروى عنه ذكرت عن الإمام ابي حنيفه في بدايته أنه لما اراد أن يطلب العلم بدا يفكر اي مجالات العلم يتخصص فيها, فيها فقال وهذه نقله أو نقلها عنه تلميذه ابو يوسف قال قال لي ابو حنيفه لما اردت طلب العلم جعلت اتخير العلوم واسال عن عواقبها فقيل لي تعلم القرآن فقلت إذا تعلمت القرآن وحفظته فما يكون اخره قالوا تجلس في المسجد ويقرأ عليك الصبيان والاحداث ثم لا تلبث أن تخرج منهم أو أن تخرج منهم من هو أحفظ منك أو يساويك في الحفظ قلت فانس سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني قالوا إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك الاحداث والصبيان ثم لا تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عقبك فقال لا حاجه لي في هذا خشى من الحديث وبالعظم الجرح والتعديل فيه ففر منه وقال فاذا حفظت العربية وتعلمت النحو ما يكون آخر امره قال تقعد معلما فاكثر رزقك الاران إلى ثلاثه ولا عقمه لك قال وهذا لا عاقبه لهم فلا اريد قال ان نظرت في الشعر فلم يكن ف... فلم يكن أشعر مني فما يكون اخر امري قال تمدح هذا فيهبك أو تسحل على دبه أو يخلع عليك القلعه وان حربك هجوته وصرت تقر في المحصنات قال اعوذ بالله فلا حاجه لي في هذا قلت فنظرت في الكلام أي علم الكلام والفلسفه قال لا يسلم من نظره من نظر في في الكلام من مشنعات الكلام فيرمى بالزندقه فإما أن يؤخذ فيقتل وإما أن يسلم فيكون مذموما ملوما بين الناس والكلام هو الكلام في الفلسفه في العقيده في مثل المعتزله والأشاعره وغيره قلت فانت علمت الفقه قالوا تسأل فتفتى وتفتي وتفت الناس وتطلب للقضاء وان كنت شابا قلت ليس في العلوم شيء انفع من هذا فلزمت الفقه وتعلمته وهذه القصة نذكرها لاهميتها فانه من المهم جدا لكل من اراد أن يطلب العلم نعم لكل من اراد أن يطلب العلم أن يخصص نفسهم في باب من ابواب العلم يجمع فيه جهده وأذكر الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله وهو يذكر لنا كيف نتدرج في العلم وكيف يكون لنا جهد في العلم وفي طلب العلم قال افتت طلابه العلم في زماننا انهم يريدون ان يقراوا كل الكتب في كل المجالات فاذا بالرجل منهم اللهم امين اللهم امين فاذا بالرجل منهم يبدا في الكتاب في باب التفسير مثلا فلا يتم ثم ينتقل الى الحديث فياخذ منه شيء ولا يتم وهكذا ياخذ من كل العلوم شيء فلا يتمه فيكون في المحصله لا علم له في اي شيء ثم يذكر لنا الامام الالباني رحمه الله وكما نعلم جميعا ان الشيخ ابي اسحاق الحويله يعد من تلاميذ الامام الالباني بل من ابرز تلامذته فيقول الذي جعل الامام البالي اماما انه خصص جهده في باب واحد الا وهو الحديث فلو فرق جهده في ابواب العلوم ما صار شيئا فيجب على طلبة العلم ان يحدد بابا من ابواب العلم يبرع فيه وياخذ بزمامه بعد ان ياخذ بمبادئ العلوم اذا طلب العلم اخواني في الله يجب عليك أن تبتدئ فتاخذ من باب العلوم من كل باب تأخذ مبادئه واسسه وقواعده ثم تنتقل بعد ذلك إلى العلم الذي تجد نفسك فيه تستطيع أن تخدم في هذا الباب فتخصص جهدك فيه فتفرغ طاقتك كلها لهذا العلم هكذا فعل الامام ابو حنيفه وفعل علماء السلف نجد كل عالم يتخصص نفسه في ما من العلوم ثم يفرغ نفسه لهم الامام ابو حنيفه لما نظر في ابواب العلوم نظر الى انتع هذه الابواب له وما يناسب قدراته فوجد الفقه ان ففرغ نفسه فيه ويروي جعفر ابن الهذيل قال سمعت ابا حنيفه يقول كنت انظر في الكلام حتى بيقت فيه مبلغا يشار اليه فيه بالاصابع وكما قلت الاكرام هو النظر في العقيدة باصول الكلام والفلسفه وكنا نجلس بالقرب من حلقه حماد ابن أبي سليمان حماد بن ابي سليمان إمام الكوفة وبغداد في زمانه وكان يروي عن انس بن مالك وكان يشار إليه بالعلم والفضل والتقى في زمانه أخذ عنه الإمام ابو حنيفه ويعد الإمام ابو حنيفه من أبرز تلامزة حماد ابن ابي سليمان يقول كنت نجلس بالقرب من حلقه حماد ابن ابي سليمان فجاءته امراه جاءت لاني حنيفه وهو كان مهتم في هذا الوقت بعلم الكلام جاءت المرأة للراجل ان حنيفه تساله في مسألة الطلاق تريد ان يطلقها زوجها للسنة نحن على مساله اطراف السنة وطراق البدعه فقال لها ابو حنيفه اذهبي الى حماد فساليه ثم عودي الي فاخبريني بما اجاب فذهبت المراه فسالت حماد كيف يطلق زوجها للسنه فاخبرها الامام حماد ابن سليمان فلما اخبرها عادت الى ابي حنيفه واخبرته بما قال حماد ف أعجبه أم حنيفة بهذا الفخ المتدفق من أبي حماد فذهب إليه ليتعلم على يديه فقال فلزمتهم حوالي عشر سنين آخذ منه ولا أفارقه وكنت أحفظ ما يقول ويخطئ أصحابه فقال لا يجلس في صدر الحلقة بي شداي اي بموازاتي غير ابي حنيفه فصاحبته على ذلك 10 سنين ثم ان نفسي نزعتني لطلب الرئاسه وهذا امر بشري فطري كل واحد حس ان هو خلاص قعد 10 سنين تحت هذا الشيخ له الحق ان يتريس ويكون له رئاسه فاحبطت ان اعتزلهم واجلس في حلقه لنفسي تكن لي فاخرج يوما بالعشي وازم ان ان افعل هذا فلما دخلت المسجد فرأيتهم فلم تطب نفسي ان اعتذله فادرتش فجئت فجلست فجلست معه فجاءه في تلك الليله نعي قرابه الفهد قالوا في واحد قريبه مات بالبصرة وترك مالا ليس له وارث غيره فامرني ان اجلس مكانه جاءته جاءت لم يسعى اليها ولكن جاءت ثم خرج حتى وردت علي المسائل لم اسمعها منه فكنت اجيب واكتب جوابي خلوا لنا من هذه الجزئيه كان يجيب ابو حنيفه ويكتب الجواب بتاعه فغاب شهرين ثم قدم فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مساله حوالي 60 مساله وافقني في 40 وخالفني في 20 فقلت والله لا افارقه ابدا ما دام حيا طول ما هو عايش لازم افضل عايش جنبه اتعلم منه وكان فصحبته 18 سنه اتعلم منه ولا أخرج عنه ابدا وعن ابي سماعه قال سمعت ابي حنيفه يقول ما صليت صلاه منذ أن مات حماد الا استغفرت له استغفرت له مع والديه واني لاستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمت علما هكذا فضل العلم والعلماء ابو حنيفه يذكر أنه ما صلى صلاه منذ ان مات حماد الا استغفر له مع والديه ففضل العالم المعلم لا يقل أبدا عن فضل الوالد والأم الذين ربوا الطفل صغيرا ان كان الاطول ام يربيان فان عالم يعلم ويهذب ويربي تربيه لا يربيها الاطول ام الا اذا كان عيما ورحم الله ضيف علماءنا منهج ابو حنيفه في الحفي الفقه هو منهج الراوي والقياس عنده مقدم على الحديث نعم ولكن يعذر في ذلك فإن في زمن أبي حنيفه لم يكن قد ترسخ الحديث باصوله التي نعلمها الآن فلم يوضح يوضع الحدود للحديث الصحيح ويبين الكاذبين والموضوعين وفي زمن ابي حنيفه انتشر الكذب والوضع عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان يلجئ ابو حنيفه الى الحديث اكثر الى الى القياس اكثر من الحديث نعم ومن الواجب عليه بعد ان اذكر ابو حنيفه او ابو حنيفه ان اذكر الامام مالك ثم الشافعي ثم الامام احمد ابن حنبل رحمه الله عليه اجمعين ورضي الله عنه وعن الصالحين جميعا ولكني اردت ان اؤكد عن بعد الامام هذه الحديثه بالامام احمد ابن حنبل هذا الامام الذي كان له اكبر الاثر في الفقه عموما وهذا الامام الامام احمد بن حنبل المعروف بانه ياخذ بالحديث وعلمه علم الدليل فهو على عكس مذهب الامام ابو حنيفه بسبب ان الامام احمد كان يأخذ الحديث ثم يستنبط منه الاحكام وهذا منهج يختلف عن منهج الفقهاء جميعا فإن كل فقيه من الفقهاء كان يذكر المسألة ويفكر فيها رايه ثم يأتي بالدليل الذي يقوي رايه ويضعف راي غيره ولكن الإمام أحمد بن حنبل انه يذكر الحديث ويستنبط منه الاحكام وهذا هو الفقه الفقه هو استنباط الاحكام العمليه من ادلتها الشرعية فكان الامام احمد بن حنبل له هذا الباب فانه كان يأخذ بالحديث ثم يجمع الادله او الاحكام التي موجوده فيه والإمام أحمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه ويطلق عليه إمام اهل السنة والجماعه لانه كان الفيصل ما بين السنة والبدعه وما بين الحق والضلال ما بين الفرقة الناجية التي تاخذ بكتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعتزله الذين اخذوا الكتاب والسنه بفهم وأصول فهم فلاسفه اليوناني وغيرهم فادخلوا في الدين فهمي الفلاسفه وغيرهم فكان الامام جزاك الله خير ومحدث الامام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنه توفي في عام 164 صاحب محنه خلق القران واعتقد أكيد الشيخ محدث قد ذكر لكم هذه المحنه الشديدة والتي اخرجت الإمام احمد بن حنبل عالما فذا تجلت عليه قلوب اهل السنة والجماعه وهذه المحنه هي التي افرزت لنا الإمام احمد بن حنبل والتي اخرجت لنا الامام احمد بن حنبل ومحنه خلق القران بقساه شديده وكثيركم بها من باب ذكر جزاكم الله خيرا شيخنا الله يبارك فيكم من باب ذكر منقبه هذا الفقيه العلامه الامام احمد بن حنبل كما يروي العلماء في بدايه هذه المحنه كان لا ولا يزال في مرحله طلب العلم الامام احمد كان يأخذ بالحديث وكان من الذين يعظمون النص في هذا الوقت استطاع المعتزله ان يسيطروا على جميع امور الدوله ومناصب الدوله حتى كانت الوزاره لهم ثم استطاعوا ان يصلوا الى عقله الخليفه المأمون رحمه الله وغفر له فاقتنع بفكرهم وبعقيدتهم وراى ان تنزيه الله عز وجل لا يكون الا وفق ما يقوله المعتزله وان الحق فيما يقولنا ناقل واعتقد اعتقادهم واعتقد اعتقاده وصار المعتزلة ينفون اسماء الله عز وجل وصفاته حتى جاءوا الى صفة الكلام فوقفوا امام هذه الصفة بعقولهم القاصرة الضعيفة فارادوا ان يجعلوا هذا العقل حكما على صفات الله عز وجل فضلوا وخاب وكما نعلم ان هذا العقل الذي وهبنا الله اياه لنفهم ولنستوعب ما نراه من أمور الشواهد حولنا ثم نقيس الشاهد على الغائب فيما نراه فاراد أن يجعل الله عز وجل باسمائه وصفاته العليا كان يقيس في العالم الشاهد فاراد أن يجعل الله عز وجل فرعا يقاس عليه فقالوا إذا تكلم الله عز وجل تعالى الله عما يقولون لا كما نتكلم نحن أو كما يتكلم المخلوق فجعلوا المخلوق اصل في هذا القياس والله عز وجل فرع فقياس الشاهد أو القياس الغائب على الشاهد هذه المساله متعلقه بشيء من الفقه نذكرها اننا في زماننا هذا حتى تتضح الامور وانا اعلم ان اخوان القائمين بشرح العقيده ما شاء الله يعني ارى الواجبات والدروس قيمه جدا ولكن من بابي اننا نربط العلوم بعضها ببعض حينما يذكر لا يذكر لنا مثلا ماده ماده مخدره كان حشيش مثلا فنريد أن ان ناخذ لها حكما شرعيا هل هي حلال حرام فنقول الحشيش مخدر وهي خاطر لا يحرم دليل قال قول الله عز وجل حرم عليكم الخمر والخمر كل ما غير العقل وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام والحشيش خمر او مسكر وخمر اذا عندنا نص وهو الخمر هذا هو الشاهد والحاضر وعندنا غائب وهو الحشيش ليس لاي نص فنقيس هذا على ذاك ونحكم ب ب ب ب بسبب او في رابط بينهم عله وهي الاسكار ندي ده الحكم هذا هو الايه القياس هذا في الأمور العقلية جائز وهو قياس صحيح لأن في عله تربط سيدنا أردنا أن نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى فهل يليق بعاقل أن يجعل المخلوق اصل والخالق سبحانه وتعالى فرع ثم يقص عليه فيقول الله عز وجل إذا تكلم تكلم كما أتكلم اذا لزم ذلك أن يكون له جارحه واذا تكلم تكلم بصوت وحرف ولفظ املاك ومثل هذه الأمور هذه امور العقل يدركها من العالم الشاهد من المخلوق وانما بقياس الاول سبحانه وتعالى اذا الله خير اسم لذلك وقعوا في أزمة شديده عقولهم وقلوبهم لم تتحمل هذا القياس ولم يستطيع تقبل هذا القياس لذا لازم عليهم ان يخرجوا منه الخروج من هذا القياس هو بتعطيل الصفة ونفيها طيب الله عندهم لا يتكلم وابطلوا صفه الكلام وابطلوه طيب النصوص التي في القران تدل على ان الله عز وجل يتكلم ماذا استفعلوا فيها حرفوها فجعلوا القران الذي هو كلام الله عز وجل جعلوه خلق من الخلق الله عز وجل فقال المطلوب وكانت هذه هي الفتنه العظيمه واقتنع الخليفه المامون بهذا القول واراد أن يجبر العلماء جميعا على هذا القول ومن العلماء من قالها تقيه وخوفا ومنهم من اقتنع بها وقالها ومنهم من سكت ولم يعلم أنه ثبت على هذا الا الامام احمد بن حنبل رحمه الله وطالبه علم كان معه يدعى محمد بن نور رحمه الله مات في هذه الرحله وخرج الامام احمد بن حنبل من هذه الرحله وهو امام اهل السنة والجماعه بعد أن سجن وعذب اكثر من 3 سنوات خرج وقد علم فضله وعلم قدره وأسس مذهبه على الحديث وكان الامام احمد بن حنبل بجعله الحديث هو اصل عندهم كان مذهبه من اقوى المذاهب وكان مذهبه من اكثر المذاهب ملائمه للعصور لانه ياخذ من الاصل من الحديث وهناك الكثير المتعلق بفقه امام احمد ولكن عند عوام الناس يظنون ان فقه امام احمد من أشد المذاهب وأكثرها تشددا وأكثرها اكثرها على الناس حتى انها جرت على اسئله عامه حينما يجد أحد متمسك برايه أو متعصب فيه يقول لا تكن حمبلي وكان الحنبلي هو الذي يتشدد ويعسر على الناس في حين أن مذهب الامام احمد فيه الكثير من اليسر وفيه كثير من المرونه كسائر المذاهب بل كثير من المذاهب او الاقوال عند الامام ابي حنيفه مثلا اللي يعتقد البعض انه أيصر نجد فيه التشدد وعند الإمام احمد الايسر وهذا كله سيتضح لنا ان شاء الله مع دراسه المذاهب وما يقال فيها بقي لنا من الائمه الامام مالك والامام الشافعي رحمه الله عليهما واستاذنكم واستسمعكم حضره ان نكتفي بهذا القدر اليوم وان شاء الله قد قد في البدا ثم نبدا ان شاء الله في باب الطهارة واسمحوني على تاخير اليوم وعلى التقصير معكم في هذه المحاضرة اسال الله عز وجل ان يكون فيها الخير وان يجزى الله عز وجل جزيل حسناتنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير. جزاكم, الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم